يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شَعَائِرَ الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد, ولا القلائد ولا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 وَمَا أَكَل السَّبْعُ إِللاا ما ذَكَّييتُم وَمادُ بِبحلَ النُصُ بِ وَآن تَْتَقُ سمُوبِأَزْنام ذَالِكُمْ فِسقص اليَوْمَ يَئِسَ ال الذيينَ كَفَرومِ بِينكُمْ فَلَا تَخْشَوهُم وَخْشَعون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 فتَََّمُ صَعيزًا طَيباًا تَمْ سَعوا بوجوهِكُم وَأَيذكُم مِنْ ماَا يريد الله لَجَعل عَلَكُم مِن حَررج وَلَك يريد لُطَهِرَكُم وَك يريد لُطَهِرَكُم وَلوتَّ نعمَّتَهُ عَلَكُم لاعلكُم تَشقون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 121. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 122. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر وقال الله اني معكم لان قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرا عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري 124. جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل 125. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا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 وَجَعَلَكُم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تغتذوا ولا ترتدوا على أجباركم فتنقلبوا خاسرين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 وَلُ عَلَْهِم نَبَأَابْنَي آدمَمَ بِالحقَقِّذ قََبَا قُرربَ فَتُقُبّلَ مِنْ أَ أحدَدِهِمَا وَلَمْ يوتَقَبل الْ مِنْ الآخرَِ قَالَ لاقُتُلَنَّك قَالَ إن ماَا ييتَقَبّر اللهَّهُ مِنَ المُتَّقين.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 111. إلا الذين مِن من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 112. يا أيها الذين آمنوا ابتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا, وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحوا.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 124. ولهم عذاب مقيم 125. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم 126. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم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 افَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ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 اِلاَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَبْتَدِ مِنْكُمْ عِنْدَهُ فِنَدِينَهُ فَسَوْفَ يأتي الله بقوم.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 ذلكَلِكَ فَضل اللهَّ يُؤتمَشَ واللَّهُ اسعٌ عَم إنِ ماَا وَلكُم اللهَّ وَررسُول والَّذينَ آمَن الذيينَ يقمون الصَّنَا الذيينَ يقمون الصَّلاةَ وَيُؤتونَ الزَّكاتَ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 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ رَأَوْنَ لِيَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ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 قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغطب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل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 وَيَصعونَ فِي الأرضْضِ فَسَادَو وَلَّهُ لا يُحبُّ المُفْسِدينين وَلَوْ أنأَن أَهل الكِتابَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ كَفَضْنَا عَنْهُم سَئاتِهِم وَلَأَدُ خَلْناَاهُم جََّّاتٍ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 قُل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدُنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ 119. ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين 110. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن, من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا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 فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تبل الله عليهم ثم تبل الله عليهم ثم عموا وصم كثير منهم والله بصير بما يعملون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 119. وما مِنْ من أنصار 110. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 111. وما من إله إلا إله واحد 112. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم.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 119. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا 110. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون 111. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل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 كَذَلِكَبَيين اللهَّهُ لَكُم آياتاتِهلَ عَكُم تَشكُرون ياأَُهََّذينَ آممَنُوا إَِّ مَخَمرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجِسُم مِن عملِ الشَّيفَان رِجسُم مِن عملِ الشَّيقَان فَجتَنبُوه عََّكُم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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون وَإذَا قِيلَ لَهُم تَعَلَ إِلَ مَا أَزَل اللهَّهُ وَإِلَ الرَّسُونِ قَوا قالَاوا مَا وَجدَدنَ عَلَْهِ أَبأَنا أَولَ كََ أَبَُم لا يَعلممونَ شَيْئأَو وَل تَدُون ي 129. وعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون 120. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية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 فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمن بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين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 وَإِذْ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون 127. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من قَالَتِ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَدَقْتَنَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ